نقرأ مناجات المطيعين لله وهي من كلمات الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك وَيَسِّرْ لَنَا بُلُوغَ مَا نَتَمَنَّى مِنْ ابْتِغَائِرِ بُنَانِ وَأَحْلِلْ لَنَا بُحُوحَ تَاجِنَانِك وَاقْشَعْ عَنْ بَصَائِرِنَا سَحَابَ واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب وأزهق الباطل عن ضمائرنا وأثبت الحق في سرائرنا فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفح المنائح والمنان اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك وأوردنا حياظ حبك وأذقنا حلا وتودك وقوبك واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك وأخلص نياتنا في معاملتك فإن أبك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت إلهي جعلني من المصطفين المسارعين إلى الخيرات العاملين للباقيات الصالحات الساعين إلى رفيع الدرجات على كل شيء قدير وبالإجابة جديد برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين Allahım səllat və salamı Muhammedə və Al-Muhammedə